لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي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 بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا، ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أجوه تظن أي يفعل بها فاطر كلا إذا بلغت التراق كلا إذا بلغت التراق وقيل من والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم اذل المساء فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طافة من مني ألم يكن فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على